رد رديت عسرات الطوارق كلمات وأداء الشاعر علي الكدادي يا مرحبا مرحبة يا عزة الأشخاص يا مرحبة واهلني يا عزة الأشخاص ترحيب تترجح ولا تعرف نقص اقلط على فنجال مع خلاص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 وين كان بالغوص سيد اهل الغوص يابو يا حمد جاني على الشاص محراس وسلمني اللي بالمراسي منصوص يلي شكيت الهم والحال بنقاص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 العوص بذنى الولي ما كان كايد ومعتص يسهل ولو لعده اعوام معيوص فرقا سنود ويشهد الرب بخلص هم انصطابك عده اليوم مغرور ونحت ما تعبيت انا المحزم تفداك والمال مرخو Unhate, madhabeta, na al-majza mawcas, wa'ama wana tafda'k marhu.